ثقيلا اوزد عليه ورد للقران ترتيلا ان الناس انقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا هي اشد وطئا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 وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال إقبال كثي ذمّهنا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوم السماء ننفطر به السماء ننفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين ويسروا الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون, يبتغون من فضل الله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 تَغْفِرُ الله إِنَّ الله